موسيقى ضع قلبك في كل مكان وتخيل أثار الإحسان أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة إنسا أن تنقذ أملا من ياس أن تمشي في عون الناس ما أجمل هذا الإحساس لا يوصف حتما بمعاه إنسان كوكبيا ل تعطيه وتحتاج إليه وكأن سعادتك لديه وتهزك لحظة عينيه دمع وسرور فيها لا تسأل من أين ترى من آدم بأبيك ترى عش معه أرضا وحياه حبا مختلف الألوان بالخير ومنح الرحمات ستفاجأ بصدى البركات من كل خبايا وجهات لم تخطر لك في حسبات إنسان كوكبي النون عنواني هو حيث أكون قلبي بالعالم مسكون يصعب تحديد العنوان إنسان كوكبي النون عنواني هو حيث أكون قلبي بالعالم مسكون يصعب تحديد العنوان